قطة رامي تلعب دائماً بكورات السوف تركض تقفز حتى تمسك في الخيط الملفور قطة رامي تتشاجر مع بطات الجيران تلاحق ما يتحرك من طيوه أو ثقران قطة رامي تقفز فرحاً عند قدوم الحر بل متفاتي على السجاد الحمراء <تصفيق> <تصفيق> انت ترامي تلعب دائما بكرات السوء تركض تقفز حتى تمسك بالخيط